بك هو أعلم بالمعتدين وذو ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحْشُونَ إلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَقَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 يَضُلُّ مَا تِلَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُلِيمٌ لِلْتَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ